الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبعه داه وبعد نستكمل بعون الله تعالى شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحق في فقه الإمام مالك رحمة الله تعالى على الجميع وما زال الحديث موصولا في إباب الصلاة وتحديدا في شروط صحة الصلاة ونتكلم بعون الله تعالى وتوفيقه عن شرط استقبال القبلة القبلة أبناءنا الطلاب هي في اللغة تعني الوجهة وأصلها في اللغة الحالة التي يقابل الشيء فيها غيره عليها كالجلسة للحالة التي يجلس عليها إلا أنها صارت كالعلم للجهة التي يستقبلها وقد سميت القبلة قبلة. لإقبال الناس عليها أو لأن المصلي يقابلها وهي تقابله وإذا أطلق نفس القبلة فالمقصود به مكة المكرمة أو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة حيث هي قبلة جميع أهل الأرض وشرط استقبال القبلة تناوله المصنف وتناوله جميع الفقهاء في الكلام عن شروط الصلاة فالمصنف رحمه الله جعل هذا شرطا مع الذكر والقدرة شرطا مع الأمن والمراد بالأمن الذكر والقدرة حتى يخرج بذلك المريض والمربوط والساقط تحت الهدن والناس فهؤلاء جميعا يتعذر عليهم استقبال القبول قال المصنف رحمه الله ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة فإن شق ففي الاجتهاد نظر وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا كأن نقدر وبطلت إن خالفها وإن صادف وصوب السفر قصر لراكب دابة فقط وإن بمحمل جهتها بدل في نفل وإن وطرا وإن سهر الابتداء لها لا سفينة فيدور معها إن أمكن وهل إن أو ما أو مطلقا تأويلا حكم استقبال القبلة والدليل عليه استقبال القبلة فرض في صلاة الفريضة إلا إذا وجد ما يمنع الإنسان من ذلك كالقتال أو المرض أو الربط أو الهدم أو الخوف أو نحو ذلك والأصل في القبلة قول الله تعالى في سورة البقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضوها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة والقبلة كانت في بادئ الأمر أبناءنا الطلاب يتجه النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى بيت المقدس وكان هو في مكة يستقبل الكعبة وبيت المقدس معه فلما سافر هاجر إلى المدينة المنورة تعذر عليه أن يجمع بين قبلة الخليل إبراهيم وبين بيت المقدس نظرا لوقوع المدينة المنورة في الوسط ما بين مكة وبيت المقدس في بيت المقدس في الشمال ومكة في الجنوب والمدينة في الوسط فنزلت الآيات المشهورة في سورة البقرة التي تتحدث عن تحويل القبلة وتنص نصا صريحا على أن استقبال القبلة فرض. قولة تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرا يقول الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعاين بجهتها فلا صلاة له وعليه إعادة كل ما صلى كل ما صلى وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها والحقيقة أبناءنا الطلاب إن الإمام الحطاب رحمة الله تعالى عليه هو من أئمة الملكية الكبار له تقسيم طيب في القبلة نريده إتناما للفائدة أقول الإمام الحطاب ما معناه أن قبلة أقسام قبلة تحقيق وهي قبلة الوحي قبلته عليه الصلاة والسلام هذه يقينية لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فيها البيت بنص من وحي الله من وحي الله عز وجل وقبلة إجماع وهي قبلة جامع عمر بن العاص لإجماع الصحابة عليها وقبلة استثار وهي قبلة من غاب عن البيت من أهل مكة أو عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقبلة اجتهاد وهي قبلة من لم يكن في الحرمين وقبلة بدل وهي التي ستأتي في كلام المصنف وصوب سفر قصر وقبلة تخيير وهي التي ستأتي في كلام المصنف فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير وقبلة عيان هو ما أشار إليه المصنف بقوله عطفا له على طهارة الحدث شرطة ومع الأمن استقبال عين الكعب بالنسبة لمسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه هذا المسجد أول مسجد أسس في قارة إفريقيا وشارك في بنائه جمع كبير من الصحابة يزيدون عن السبعين صحابي وقبلة إفريقيا كلها تضبط على هذا المسجد وهذا المسجد من المساجد العظيمة التي لها مكانة كبيرة في الإسلام. نظرا لما طرأ عليه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بنوه ومما ما يجدر ذكره هنا لأبنائنا الطلاب، لأبنائنا الطلاب، أن هناك أربعة مساجد أشار إليها الملكية تضبط عليها قمة أهل الأرض جميعا. أو تضبط عليها غالب قبيلة أهل الأرض. هذه المساجد الأربعة هي غير المسجد الحرام، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة مروة، وهو ثاني مسجد، وهو يعني أول مسجد في الدولة الإسلامية، ومسجد عمرو بن العاص لنصف ومكانه هناك معروف في نصف القديمة، وهو أول مسجد أسسه في قارة أفريقيا. والجامع الأموي في دمشق في سوريا ومسجد القيروان في بلاد المغرب وأشاروا رحمهم الله إلى أن هذه المساجد تضبط عليها قبلة الشمال والجنوب والشرق والغرب القبلة لها حالات أبناءنا الطلاب في الاستقبال هذه الحالات تختلف من كون المرء في مكة أو خارج مكة فلنشرع بعون الله تعالى في ذكر تلك الحالات أخذ من كلام المصنف الماضي. الحالة الأولى استقبال القبلة للشخص الذي في مكة أو في حكمها إذا كان المرء في مكة أو في حكمها يعني قريبا من مكة وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة بمعنى يستقبل البناء نفسه البناء نفسه ويكون الاستقبال بجميع البدن بحيث لا يخرج منهم شيء ولو عضو من الأعضاء يعني استقبال اتجاه ببدن المرء كله بمواجهة بدن كله فمسامحة الكعبة واجبة ولا يكفي الإجتهاد في ذلك ولا يكفي استقبال الجهة فقط الكعبة مساحتها متسعة ارتفاع البيت ناسه لا نقصد المسجد نقصد الكعبة نفسها مساحتها متسعة بالنسبة للشخص الذي داخل البيت كلما بعد كلما ضاقت المساحة ضاقت في نفسها واتسعت في جهتها المرء إذا كان في مكة يستقبل عين الكعبة ولا يكفيه استقبال الجهة فقط قالوا لأن القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد المعرض للخطأ فإذا صف صف مع حائطها فصلاة خارج ببدنه أو ببعض بدنه عن ذلك باطلة ولذلك تجد الصلاة في المسجد الحرام على هيئة دائرة أو قوس أما من كان وذلك من كان في مكة له حالات أربعة الحالة الأولى أن يكون صحيحا آمنا الثانية أن يكون مريضا أو في حكمه الثالثة أن يكون مريضا لا يمكنه تحصيل ما سبق. الرابعة أن يكون مريضا يعلم جهة الكعبة بين هذه الحالات على النحو التالي الصحيح الآمن الصحيح الآمن وهو الذي لا بد لهم من استقبال العين إما بأن يصلي في المسجد أو أن يطلع على صحن ليرى ذات الكعبة ثم ينزل فيصلي إليها فإن لم يتمكن من ذلك أو كان في ليل استدل على ذلك بالعلامات اليقينية التي يقطع بها جزما لا يحتمل النقيب أنه لو أزيل الحجاب لكان مسامحا فإن لم يمكنه لم تجز صلاته إلا في المسجد يعني الإنسان ليستطيع أن يصعد فوق سطح بيته أو سطح العمارة التي يسكن بها ويحدد جهة الكعبة تماما أو عين الكعبة تماما هذا يلزمه في علم ذلك فإن عليه ذلك بسبب الليل أو بسبب وجود الأبنية الشارقة ونحو ذلك يستذل بالعلامات هذا في حق مكان ليست فيها علامات لم لو لم يستطع أن يتوصل لشيء يبقى لا بد أن يصلي في المسجد الحالة الثانية أو الشخص الثاني المريض وما في حكمه إذا أمكنه فعل ما يفعله الصحيح السابق مع يسير من الجهد والمشقة ففي المذهب تردد في فيجوب استقباله عين الكعبة وعدم استقبالها. الحالة الثالثة أو الشخص الثالث المريض الذي يتعذر عليه التحصيل ما سبق ذكره هذا يلزمه أن يجتهد في الوصول إلى عين الكعبة ظنا ولا يلزمه أن يأخذ باليقين اتفاقا في المدى الحالة الرابعة المريض الذي يعلم جهة الكعبة قطع وكان توجها لغير البيت ولكنه لا يقدر على التحول ولم يجد من يحوله هذا يعامل معاملة الخائف من عدو منحهم فالفرض في حقه أن يصلي لغير الجهة نظرا لما تقدم في أول الفصل من أن الاستقبال شرط مع الأمن والقدرة بمعنى عندنا شخص مريض عارف أن جهة الكعبة بس في الشمال ولكن لا يستطيع أن يتوجه إليه لعجز ألم به عدم وجود شخص يحوله يحركه من مكانه هذا يعامل عمل الخائف في المذهب يصلي لغير الجهة يعني يصلي لجهة غير الجهة الصحيحة لأن استقبال القبلة كما قلنا في بداية الفصل شرط على الأمن والقدرة ويظهر من ذلك أيضا أنه لا يختص بمن كان بمكة لأنه إذا جاز للعاجز والخائف عدم الاستقبال بمكة يبقى من باب أولى من كان في خارج مكة ويلحق بذلك بيان كيفية الاستقبال بأن الإنسان إذا لم يكن مصلياً بالمسجد الحرام من أهل مكة ومن يحق بهم له أن يطلع على سطح مثلاً حتى يرى البيت فإن لم يقدر على طلوع السطح أو كان في ليل استدل بأعلام البيت كجبل أبي قبيس ونحن على المسامة بحيث إن لو إحنا أزلنا الحاجز الذي أمامه لكان مسامته للكعبة ثم يحرر قبلته بعد ذلك وإذا عرف الإنسان القبل في بيته الأول مرة يكفيه ذلك في صلاته بقية العمر مش المراد أن هو يفعل ذلك في كل صلاة من الصلاوات الخمس لا المراد أن يحددها ولو المرة الأولى في حياته ثم بعد ذلك يصلي إلى ما شاء الله وليس المراد بالمسامة لمن مكة أنه لا تصح صلاته إلا في مسجدها حتى لا يفهم من المسامة أنه لابد يكون في مسجد مكة دولة البيت الحرام ولماذا ذلك؟ قالوا لأن الإنسان القبلة لا تتغير ولا تنتقل من مكانها وبالتالي يكفيه تحديدها مرة اثنين استقبال القبلة لمن كان من خارج مكة والمدينة وجامع عمر في مصر إذا كان الإنسان في مكان غير مكة وغير المدينة وغير جامع عمر بن العاصر في مصر فالأظهر عند الإمام ابن رشد أن هذا يلزم استقبال الجهة التي هي فيها لاستقبال سمت الكعبة خلافا للإمام ابن القصار الذي يرى أنه لا بد من استقبال سمت الكعبة وينبني على هذين القولين أن المرء لو اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يعيد في الوقت وعلى مقابل المذهب يعيد أبدا في الوقت وفي غير الوقت يبقى هذا الشخص يلزمه الاجتهاد ويتعلق بذلك أحكام أن من كان بالمدينة أو بجامع عمر بن العاص يجب عليه استقبال المحراب ولا يوجد اجتهاد ولو انحرف عنهما ولو يسير بطرة الصلاة يعني لا يصلح له أن يجتهد في مسجد عمر أولا ومن باب أولى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا محراب وضع على يد الثقات وأفاقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بنى بيده المسجد النبوي ثم صحابته الأجلاء الذين اشتركوا في بناء مسجد عمر بن العاص استنادا إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة منها أيضا أنه لو افترضنا أن الكعبة مقذت ولم يبقى لها أثر ولم تعرف البقعة يلزم الناس أن يستقبلوا الجهة اتفاقا وأما إن بقي منها شيء أو عرفت البقعة لاماره لاماره ونحوها فانه يستقبلها على أي وجه يستقبلها على وجه المشابه وقد وقع في احدى المرات في التاريخ انهم هدموا الكعبه للبناء فجعلوا مثل الستاره ونحوها ليتجه الناس إليها منها كذلك لو انه صلى باجتهاد في القبلة وتبين انه اخطا وصلى لجهة غيرها تبطل الصلاة وتلزم الإعادة في الوقت إن استدبر القبلة أو شرق أو غرب حتى ولو صادف أنه صلى لها فعلا حالة التل تلت الأبناء الطلاب حالة استقبال القبلة للمسافر لعلة الصلاة على الداب المصنف ذكر أن قبلة المسافر صوب وجهة سفره بالشروط التالية يكون المرء مسافرا وليس حاضرا يعني لا يصلح ذلك للحاضر الشرط الثاني أن يكون السفر مسافة القصر الشرط الثالث أن يكون الإنسان طائعا بسفره وليس عاصيا فيه الشرط الرابع أن يكون الإنسان راكبا للدابة حتى ولو كان راكبا في محمل وهو ما يحمل على الدابة فمن تنفل في محمله فقيامه تربع ويركع كذلك ويداه على ركبتيه فإذا ركع رفعهما ويومئ بالسجود وقد ثنى رجليه فإن لم يقدر أو ما متربعا يعني هذا الحكم لا يصلح لا للماشي ولا لراكب السفين الشرط الخامس أن تكون الصلاة نافلة فقط حتى ولو كان مترا يجوز ذلك في الفرد فإذا استوفى المرء هذه الشروط فلو أن يبتدأ تنفله إلى جهة السفر ولا يجب عليه أن يبتدأه إلى جهة القبلة حتى وإن سهل الابتداء لها بل كانت الدابة مقطورة أو واقفة خلافا لتفصيل ذكره الإمام ابن الحاجب رحمه الله حيث يوجب الابتداء مستقبلا حينئذ ولو انحرف بعد إحرامه إلى غير جهة سفره عامدا لغير ضرورة بطلة الصلاة إلا أن يكون إلى القبلة فلا شيء عليه لأنها الأصل وإن كانت لضرورة كظن أنها طريقه أو غلبته دابته فلا شيء عليه هذه جملة تتمات تتعلق بالمسألة منها أنه يجوز المصلي المتقدم الذي أشير له سابقا أن يعمل ما لا يستغنى عنه من مسك عنان الدابة أو تحريك الرجل أو الضرب بالصوت حتى لا تنفر الدابة أثناء الصنة عليه أيضا أن يومئ بالسجود للأرض ولا يومئ بالسجود لقربوس الدابة القربوس والقربوس هو حنو السرج أي الذي فيه العطبان المختصان بسرج الدابة ففيه الضم قربوس وفيه الفتح، وهو معروف لركاب الدواب ونحوه، وأن اختلف اسمه من بلد لآخر أو من زمن لآخر ثلاثة لا لو انحرف المصلي إلى غير جهة السفر عامدا لغير عذر ولغير ضرورة بطرة الصلاة إلا أن يكون الانحرف إلى القلبة يعمله أن هو يصلي إلى جهة اليانين والقبلة ليست في هذه الجهة. إذاً قبلته جهة سفل. لو انحرف عامدا حتى لو كان النحراف للقبلة نفسها، القبلة الصحيحة نفسها، يُكره له ذلك. لكن لو لو كان النحراف لغير القبلة تبطل الصلاة. لو كان القبلة فلا بأس. ثالثاً لا يشترط طعارة الأرض التي يسير فيها الإنسان. بل يشترق له أن يحسن عمامته عن جبهته كأنه يسجد على الأرض يعني لو نركب الدبا في طين أو وحل أو نحوي فلا أثر لذلك عليه الدليل الأصلي في مسألة التنفل على الدبا ما روي أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع الحديث رواه الإمام الترمزي وصححه. وقال رحمه الله بعد تصعيم الحديث ولعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم خلافا لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها الدليل على مسألة النفل دون الفرض ما روي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تبعفني مبعثا فأتيته وهو يسير فسلمت عليه فأومأ بيده ثم سلمت فأشار ولم يكلمني فناداني بعد وقال إني كنت أصلي نافلة مسألة الصلاة في الدبا سوق الكلام فيها وقلنا ان ذلك يصلح للدابة المصنف ذكر مفهوم الدابة نظرا لما فيه من الخلاف والتفصيل بقوله لا سفينة فيدور إن أمق يعني هنا سنشير لمسألة الصلاة في السفينة بمعنى انه لا يجوز استقبال جهة السفر وهو راكب في السفينة لماذا ابناء ربط الله لان هذه رخصة يقتصر فيها على محل الورود قد سبق لنا في الرعاف مثلا أن ذكرنا أن هذه رخصة لا تتعدى الرعاف إلى غيره من الأعذار هنا كذلك أسألت الصلاة على الدابة في السفر مقتصرة على الدابة ولا تصنف الاستفينة فسفر القصر للاكب الدابة فقط هو الذي يجوز فيه ذلك لماذا؟ لأنه يتيسر عليه استقبال القبلة بالنسبة للسفينة يتيسر عليه استقبال القبلة لدورانه للجهة مع السفينة حيث داره وبناء عليه فراكب السفينة يلزمه استقبال القبلة في السفينة إن تمكن من ذلك فإن عجز صلى حيث توجه به السفينة في الفرض والنف وهذه يوضحها المصنف رحمه الله حتى لا يقع فيها أحد ويقول إن مسألة الصلاة في الدابة تطلق الدابة على كل ما يدب على ظهر الأرض أو على كل وسائل المواصلات في العصر الحاضر لا الحكم هنا مقصور على الدابة المعروفة الجمل أو الفرس أو نحو ذلك والمذهب في تأولان في مسألة منع التنفل في السفينة لغير القبل هل المنع إن أومئ المصلي في الركوع والسجود فقط أما في حالتين الركوع والسجود فيجوز حيث توجهت به من غير دوران حتى ولو يقومت دوران أو إن المنع فيها حيث توجهت به السفينة مطلقا سواء صلى لإيماء أو ركع أو, أو ركع أو سجد المذهب في تأولان بناء على فهمين فذهب بعضهم إلى الأول بناء على فهم فهمه بعض المالكية ينبني على أن علت المنع الإيماء وذهب آخرون إلى الفهم الثاني بناء على أن علت المنع عدم التوجه للقبل يعني هذا فهم إن العلة الإيماء هذا فهم إن العلة عدم التوجه للقبل وذكر الدردير أحمد الله أن كلام المصنف مفروض في الصحيح القادر على الركوع والسجود كما هو مفاد النقل لا في عاجز عنهما وإلا ظهر التأويل الثاني ثم انتقل المصنف رحمه الله يتكلم عن مسألة التقليد في القبلة مسألة التقليد في القبلة إن الإنسان هيقلد يسير على اجتهاد غيري في استقبال القبلة والتقليد له دوره في الفقه الإسلامي في أكثر من مكان، وله أحكامه وضوابطه المصنف أشار إلى مسألة التقليد بقوله ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا لمصر مصر بمعنى بلد كبير وإن أعمى وسأل عن الأدلة وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخيرا ولو صلا أربعا لحسنا واختيرة وإن تبين خطأ بصلات قطع غير أعم ومن حرف يسير فيستقبلانها وبعدها أعاد في الوقت المختار وهل يعيد الناس أبدا خلاف التقليد في القبلة أبرز العناصر اللي وردت في كلام المصنف رحمه الله نذكرها على النحو التالي لا يجوز للإنسان المكتهد العارف بأدلة القبلة أن يقلد مجتهدا غيره في ذلك سواء كان بصيرا أو أعمى لأن الاجتهاد في حق المكتهد واجب والقدرة على الاجتهاد تمنع المرء من تقليد غير يعني يستطيع أن يتعرف على دلائل القبلة يستطيع أن يستدل عليها بمحراب أو بظل أو بخيال أو بشمس أو بنحو ذلك هذا لا يقلد غيره لا يقلد غيره اثنين لا يجوز ايضا للمكتاد ان يقلد محرابا من المحارب العادية في البلاد الا ان اذا كان المحراب لبلد كبير لمصر كبير من الامصار التي يعلم ان محاربها نصبت باجتهاد العلماء مثل محارب القاهرة والاسكندرية وبغداد ونحو ذلك. ونقصد هنا بالقاهرة يشير الى الفسطاط، محراب عمق عم بن العاص وما وضع بعدها حتى ولو بعض هذه المحاريب تعرضت للتخريب أو بعض البلد للتخريب ومزالت المحاريب باقية فلا يجوز له أن يقلد إلا هذه المحاريب الواضح. إلا إذا كانت المحاريب في مناطق مقطوع فيها بالخطأ حتى ولو كانت عائرة فهذه لا يقلدها. والحقيقة الإمام الحطاب رحمه الله يشير لكلام جميل في هذا المدمر إلى أن هناك محاريب خطأ في بعض بلاد مصر مثل رشيد. ومثل منطقة القرافة التي تقع بالقرب من الزمن الأزر في مصر مثل منطقة المينية أو منية ابن خصيب وهي محافظة مشهورة في مصر ومنطقة رشيد معروفة في شمال مصر على البحر المتوسط الإمام الحطاب رحمه الله يشير إلى أن محارب هذه البلاد خطأ أو غاية في الخطأ قد يكون هذا الكلام في عهده وتم بحمد الله إصلاح أغلب هذه المحارب ثلاثة إذا لم يجز للمجتهد التقليد كما سبق ذكره يلزم أن يسأل عن الأدلة ليهتدي بها إلى القبلة أربعة إذا لم يكن المرء مجتهدا وهو الجاهل بأدلة القبلة أو كيفية الاستدلال عليها يجب عليه أن يقلد شخصا مكلفا عدلا عارفا بطرق الاجتهاد بشرط أن يكون صبيا ولا كافرا ولا فاسقا ولا جهلا يعني عدل عارف عدل يخرج الفاسق يخرج عارف يخرج الجاهد عدل يخرج الصديق، يخرج الكافر فإن لم يجد المرء من يقلدهم يلزمه أن يقلد محرابا من المحاريب. هنا بقى لا إشكال سواء كان المحراب لمصر كبير أو لبرد صغير فإن فقد المجتهد أو فقد المحراب يعني لم يجد مجتهداً ولم يجد محراباً أو تعذر عليه شيء منهما أو تحير المجتهد في الأمر يعني خفيت عليه الأدلة يحدث ذلك في حالات الحبس أو الغيوم أو التباس الأدلة على الشخص فإن على المرء اللي هو غير المجتهد أن يختار أي جهة من الجهات الأربع ويصلي إليها مرة واحدة ولا يكلف فوق ذلك بشيء وهذا هو المعتمد في المذهب مقابل المعتمد يقول أنه يستحسن أن يصلي أربع صلوات لأربع جهات. وده قول محمد بن مسلمة واستحسنه الإمام ابن عبد الحكم واختاره الإمام اللخمي أن يصلي أربع صلوات مستقلات كل صلاة إلى جهة من الجهات حتى تبرأ الذمة بيقين لكن المعتمد هو الأولى بالقبول نظرا لأن, لأن مقابله فيه مشقة واجهات للمكلف كل ما تقدم ذكره في غير المكتهد محله او سببه اذا كان التحير والشك في الجهات الاربع لكن لو تيقن جهة انها ليست القبلة الصحيحة فليتركها وليصلي صلاة واحدة لغيرها من الجهات الثلاث على المعتمد او يكررها بقدر ما شك في بناء على مقابل المعتمد نوضح الامر لابناءنا الطلاف فنقول المصل... المكلف لو كان شكه في الجهات الأربع يطبق الكلام المعد لكن لو تيقن أن الجهة اليسرى هذه مثلا ليست من القبلة يقين يبقى هنا شكه ينتقل لثلاثة مش الأربعة لو أخذ بالمعتمد أن يصلي صلاة لأي جهة من الثلاثة يستبعد الرابعة لو أخذ بمقابل المعتمد أن يصلي ثلاث صلوات لثلاث جهات خمسة لو تبين للمجتهد أو تبين للمقلد أو المتحيد أنه أخطأ يقينا أو ظنا في جهة الصلاة التي شرع فيها يلزمه قطع الصلاة وجوبا ويبتدئ الصلاة من جديدة بإقامة جديدة أما الأعمى واللي صلى غير منحرف عن القبل قليلا لا يقطعان بل يستقبلانها ويبنيان على صلاتهما فإن لن يستقبل تبطل في المنحرف كثيرا وتصح في المنحرف اليسير مع الحرب ستة لو تبين المجتد الخطأ بعد الفراغ من الصلاة ينظر في حال المصلف إن كان غير أعمى أو, أو منحرفا عن القبلة يسيرا بأن كان بصيرا منحرفا عنها بنسبة كبيرة فيعيد صلاته على سبيل لاستحباب ما دام الوقت باقيا. وإن كان أعمى أو بصيرا منحرفا لدرجة يسيرة فلا تجب عليهما إعادة الصلاة المتبين خطأها سبعة ما تقدم ذكره من إعادة الصلاة المكتهد المصنف يحترز به عمن يجب عليه القطع والمراد به اللي بمكة أو المدينة أو جامع عمر لأن هذا لو تبين له القطع يجب عليه قطع الصلاة حتى ولو كان أعمى أو منحرف الحراف يسيره ون لم يقطع صلاته يعيدها. يعني هذه محراب منتهي كلال فيها. ثمانية وقت الإعادة في حق المتقدم ونحوه في العشاءين في الليل كله وفي الصبح للطلوع وفي الظهرين للسفرار. وهذا شيء يتعلق بالمواعيد سبق إشارة إليه في مسألة إعادة في المواعيد. تسعة ما حكم مصلات الناس لمطلوبية استقبال الخبلا؟ او الناس لقبلة الاجتهاد او التقليد الا اذا صلى من حرف عن القبلة قليلا ثم تذكر بعد الفراغ منها هل تجب عليه الاعادة مطلقا في الوقت او غيره او تجب الاعادة في الوقت فقط الحقيقة المسألة فيها خلاف في المذهب انفرض الامام ابن الحاجب بتشهير الاول والمعاول عليه في المذهب انه يعيد في الوقت أما الجاهل لوجوب الاستقبال فيعيد أبدا اتفاقا وكذا الحال في من تذكر وجوب الاستقبال خلال الصلاة هل هناك من أدلة على مسألة الاجتهاد في القبلة نعم هناك حديث عبد الله ابن عامر ابن ربيع عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله يعني على جهته فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله قال الترمزي وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا إذا صلى في الغيب لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاب ويستدل على عدم البطلان بعموم قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم وهذه الآية لما نزلت سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحوال أصحابهم الذين صلوا وماتوا على القبلة الأولى والحديث الوارد في ذلك يستدل به أيضا حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أشجاده أو قال أخوالي من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت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 مثل ومثل المصير اثنين ان الاستقبال شرط عجز عنه المر فاشبه سائر الشر ثم شرع المصنف رحمه الله يتكلم عن مسألة الصلاة في جوف الكعبة او على ظهر الكعبة فقال رحمه الله وجازت سنة فيها وفي الحجر وجازت سنة فيها وفي الحجر لأي جهة لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق وبطل فرض على ظهرها كراكب إلا لالتحام أو خوف من كساب وإن غيرها وإن أمن إعادة الخائف بوقت وإلا لخضخاد لا يطيق النزول به أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها وفيها كراهة الأخير مسألة الصلاة في جوف الكعبة والحج حجر إسماعيل عليه السلام تجوز عند المصنف وعند من تبعه وعند أشهب وابن عبد الحكم وغيره أداء صلاة السنة كالوتر ونحوها في داخل الكعبة وفي داخل حجر إسماعيل عليه السلام لم جزء منها بل وأجاز بعضهم صلاة ركعتي الفجر وركعتي وركعتين التوفيهما قياسا على جواز مطلق النفل، أما الفرد فلا يجوز وإن فعله المرء نياسيا أعاد في الوقت وإن فعله عامدا أعاد مطلقا لماذا؟ لأنه صلى إلى جهة غير مكلف بالصلاة فيها أما الإمام مالك رحمه الله فيرى أنه لا يجوز أن يصلي فيها الفرض ولا الوتر ولا ركعتين الفجر ولا ركعتين الطاוף ويصلي فيها تطوع غير ذلك ما شاهد يعني يخالف الإمام مالك أو الذين قالوا بذلك خالفوا الإمام مالك رحمه الله أجهب وابن عبد الحكم وغيره لأنهم قالوا بجميع أنواع النوافل فيها الإمام مالك قال أن الفرض والوتر وركعتين الفجر وركعتين التطوع لا يصليان في الكعلεί والحقيقة ان لو تدبرنا رأينا امام مالك ابناء انا الطلاب خاصة في ركعطي التواف لقلنا ان ركعطي التواف تؤدياني في المسجد الحرام لا في جوف الكعبة نفسها لانها اشبه بالتحية للمسجد او التحية المرتبطة بتحية المسجد الحرام وهي الطواف الاصل به على جواز الصلاة داخل الكعبة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم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 وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء والجواز على إطلاق التوجه يعني التوجه الصلاة فيها مهما كانت الجهة حتى ولو كانت إلى باب الكعبة هو مفتوح وقد قاله مالك في سماع أشهب وابن نافع ثم رجع عنه واستحب للمصلي أن يجعل الباب خلفه لفئة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون مستقبلا للهواء جواز الصلاة في حجر إسماعيل عليه السلام ليس بإطلاق بل هي مقيدة بكل مستقبل قبلة فقط لأن بعض الناس ممكن تتوهم إن الصلاة في الحجر تجوز إلى أي جهة لا تجوز في الحجر إلى جهة الكعبة الحجر كما نعلم يأخذ شكل نصف دائرة أو على هيئة المنقلة التي يستعملها طلاب الهندسة إذا أراد المرأة أن يصلي فليصلي في أي مكان منه شاء ولكن يجعل حائطه خلف ظهره او بجانبه ويكون استقباله للكعبة نفسه اما لو استدر البيت او شرق الكعبة او شرق او غرب او نحو ذلك فلا تجد مسابة الصلاة على ظهر الكعبة الملكية يرون ان صلاة الفرد على ظهر الكعبة باطلة اتفاقا في من غير فقهاء الملكية اجازوا ذلك المالكية يرون أن من فعل ذلك تبطل صلاته وتجب عليه الإعادة مطلقا في الفرد لكن النف ابن الجلاب وغيره من علماء المالكية أجزوه هذه المسائل أبناءنا الطلاب من حيث التطبيق العملي قد تكون عسيرة في هذه الأيام لأنه لا يمكن أحد الآن لا يمكن أي أحد الآن من الدخول في جوف الكعبة أو الصعود على زناء أو نحو ذلك. منشئ الخلاف في المسألتين الصادقين، مسألة سؤال على الظهر والصلاف الجوف، كما أشار إليه الإمام القرافي، هو هل المقصود بالاستقبال بعض الهواء أو بعض البناء أو جملة البناء وجملة الهواء؟ بمعنى، أنا مكلف بالاستقبال كل هواء الكعبة، يعني الكعبة بأعلاها حتى تصل إلى السماء، أو بعض هذا الهواء، أو أنا مكلف بالاستقبال لجملة البناء والله بعض البناء. الذي رأى أن الأول الذي رأى أن المقصود بالاستقبال بعض الهواء أو بعض البناء سوى بين داخل البيت وظهري لوجود بعض الهواء والذي رأى الثاني أن المقصود جملة البناء وجملة الهواء سوى بين جزء البناء داخل البيت وعلى ظهري والذي رأى الثالث هو الجملة قال إن هذا مقتضى ظواهر النصوص لأن جزء البناء لا يسمى بيتا ولا يسمى كعبا وأبعد من ذلك جزء الهواء العاري عن البناء فإن الكعبة في اللغة هي المرتفعة والبيت هو ذو السقف والحيطان وهذا المعنى لا يتحقق إلا في جملة البيت ببنيانه وهوائه وهذا هو الفرق على المشهور بين داخله وظهري فإن داخله ارتفاع من حيث الجملة وظهره فراغ محد ويفرق العلماء بين الصلاة على ظهر الكعبة وبين الصلاة على جبل أبي قبيس بأن المصلي على جبل أبي قبيس مستقبل بوجهه جملة البناء والهواء بخلاف المصلي على ظهرها ولأن السنة فرقت بينهما فنهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على ظهر الكعبة من إعذار الملحقة مسألة الصلاة على النافلة في النافلة الصلاة على الدبية في النافلة للمسألة السابقة اللي المصنف أشار لها ورجع فأتى بشيء يتعلق بها قال لما كانت صلاة الفرض على الدابة باطلة لأن الراكب يترك كثيرا من فرائض للصلاة لغير عزر وكان الحكم المتقدم في جواز صلاة النافلة عليها بالشروط السابقة فقد أشار المصنف إلى إلحاق حالات أخرى بالصلاة على الدابة وفقا لنفس كيفية المشار إليها هناك اللي هو الإيماء وترك الاستقبال ونحو ذلك فمنها مثلا ترك الاستقبال في صلاة الالت صلاة الالتحام شكل من أشكال صلاة الخوف هي صلاة تتم أثناء المعركة نفسها أثناء الالتحام في قتال العدو الكافر أو غير الكافر من كل قتال يجوز فيه الدفاع عن النفس أو المال أو الولد أو الدين أو نحو ذلك واحترز بالالتحام من صلاة القسمة لصلاة الخوف العادية الواردة في سورة النساء في الآيات المعروفة التي تنص على صلاة الخوف والتي يقسم الإمام فيها القوم إلى طائفتين فلا تصح الصلاة على ظهر الدبة لإمكان النزول عليها اثنين صلاة تارك الاستقبال بسبب الخوف تارك الاستقبال بسبب الخوف تجوز صلاة تارك الاستقبال يعني تارك استقبال الكعبة بالأجل الخوف من السبع أو اللص لو نزل عن الراحلة يعني لو نزل عن الراحلة سيأخذه لس أو سيختطفه سبع أو نحو ذلك هذا يصلي بالإيماء للقبلة يعني يومئ يتجه للقبلة أو لغيرها إن تعذر استقبالها ولا تلزم إعادة الصلاة مطلقة فقد روي عن مالك رحمه الله ما يفيد روي عن الإمام رحمه الله ما يفيد أن من خاف إن نزل من سبع أو غيره صلى على دابتي إماما أينما توجهت به، فإن أمن في الوقت، فاستحب الإمام أن يعيد بخلاف العدو. الإمام ابن عبد الحق رحمه الله هو من أئمة المذهب يقسم هذا الخائف من السرع ونحوه إلى ثلاثة أوجه أو ثلاثة أقسام. الأول أن يكون موقنا بانكشاف الخوف قبل خروج الوقت، يعني عنده يقين إن الخوف سيزول قبل أن يخرج وقت الصلاة. هذا يلزمه أن يؤخر الصلاة لآخر الوقت المختار حتى ولو لم يدرك فيها إلى ركعة الثاني أن يكون يأسا من انكشافه قبل مضي الوقت يعني عنده يأس من أن الخوف لا سينكشف هذا يصلي عليها أول الوقت يعني يصلي على راحلته أول الوقت الثالث أن يكون راجيا لانكشاف الخوف قبل خروج الوقت فهذا يؤخر الصلاة عليها لوسط الوقت ثلاثة صلاة من لا يطيق النجول صلاة من لا يطيق النجول بسبب الطين والخطخاد ونحو ذلك الخطخاد هو الطين الرقيق الذي ليس فيهما إذا صلى هذا الراكب في الطين أو الخطخاد بالإيماء على الدب مراعيا جعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع لكونه لا يستطيع النجول وخشي خروج الوقت إذا صلى عن هذه الحالة فالإعادة في حقه غير واجب يعني لا تلزمه الإعادة لأنه فعل ما يكلف به أربعة أيضا من الملحقات بالصلاة على الدابة صلاة المريض العاجز عن النزول عن الدابة إنسان مريض لا يستطيع النزول عن الدابة أو لا يجد من ينزله عن الدابة هذا يؤدي الفريضة على دابته مراعيا الإيماء للارض لا إلى رجل الدابة ولكن يستقبل القبل بأن يوقف الدابة ويستقبل أما من لا يطيق النجول عن الدابة فيصليها عليها ولا يعتبر كونه يؤديها عليه كالأرض حيث ذلك لا يتصور عدده وقد ورد في المدونة ما يفيد النهي عن الحالة الأخيرة وهي صلاة المريض على الدابة على هذه الكيفية فحمله بعض المالكية على الكراها وحملها البعض الآخر على الم...